ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وانفذ الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله اوفه ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ جعلكم وصاً به لعلكم تتقون ثم آتينا موت الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدوا رحمة لعلهم لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. هذا كتاب أنزلناه مباركاً فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على قايتين أنزل الكتاب على قايتين من قبلنا وإن كنا عن ذرائتهم أَوْ أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهداهم فقد جاءكم بجنة من ربكم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَذَفَ عَنْهَا سَنُجzī الَّذِينَ يَضْرِبُونَ عَن آيَاتِنَا سَوْءَ عَذَابٍ لَّمَّا كَانُوا